وَلَهُمْ آمَن أَهْلُ الْكِتَابِ لَكِنْ خَيْرٌ لَّهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يُرْضُوكُم إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولِكُمُ الْأَدْبَارَ مُرِبَةٌ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَظُلِمَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنُ ذَلِكَ بِأَهُ كانَوا يَكفُونَ بآيَاتٍ اللهِ وَيَفُتُلونَ الأأَم بِآأَ بِغَيْرِ حَفوى ذَلِكَ بِمَا عفَو وَكانوا يَعْسَدون لَْسُ سَوَ